الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا illallah, الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان استقر الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله لقد تطرقنا في خطبتنا السابقه لموسم الصيف وما يكون فيه من الفساد والفجور والانحراف عن الطريق السوي هو في حقيقه الامر مرض يتسلط علينا في كل عام مره ولكن لا بد لكل داء من دواء ولا بد من وجود وسائل تمنع الانسان من الوقوع في هذه الامراض وسائل تمنع الانسان من الوقوع في هذه المصائب ومن ابرزها احبتي واستمعوا جيدا من ابرزها ان يحسن الانسان التصرف في الفراغ الهائل الذي يخيم على كثير من الناس في هذه الفترة في موسم الصيف وللأسف الشديد كثير من الناس لا يحسن التصرف في هذا الفراغ لا يعرف ماذا يفعل بهذه الأوقات التي هي في حقيقة الأمر نفيسة ثمينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون فيهما اي لا يعرفون كيفية استغلالها لا يستغلون هذه الأوقات كما يجب وبالتالي هم في خسر في خسارة مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولما ترك الناس استغلال هذه المواسم وهذه الأوقات فيما يعود عليهم بالخير استطاع الشيطان أن يجعل من هذا سببا للتسلط على أصحاب هذا الفراغ بالوساوس الفاسدة التي ينتج عنها كثير من الانحرافات والمعاصي نسأل الله العافية لأنهم تركوا استغلال هذه الأوقات فيما يعود عليهم بالخير بالفائدة فالشيطان استغل هذه الأوقات لصالحه أخي نفسك إن لم تشغلها بالخير وبالصلاح وبذكر, القرآن وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وهكذا شغلتك بالباطل شغلتك بشواطئ البحر شغلتك بالرقص شغلتك بالزنا والعياذ بالله شغلتك بالقمار وهكذا ثم علم أيها المسلم أن أغلى ما يملكه الإنسان هو الوقت الوقت الذي أعطاك الله إياه هو أغلى ما يملكه الإنسان أغلى من الفضة وأغلى من الذهب وأغلى من كل شيء فما مضى من يومنا هذا لا يمكن أن يعود لا يمكن ولو اجتمعت الدنيا بأسرها كلها على إرجاع لحظة من هذا اليوم ما استطعت ما استطعت ضف إلى ذلك أخي الحبيب وأختي الحبيبة ضف إلى ذلك أن الإنسان سيسأل عن كل لحظة عن كل دقيقة عن كل ثانية من حياته سيسأل عنها يوم القيامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يسال عن هذه المسائل يوم القيامه ماذا ستقول لربك حين السؤال عن الوقت وعن العمر وعن الحياه امضيت هذه الاوقات على شواطئ البحر امضيت هذه الاوقات في معاكسه الفتيات والبنات ماذا ستقول لربك اربع مسائل يسأل عنها الإنسان يوم القيامة فليملأ الإنسان وقته في هذه الإجازة الصيفية بالنافع والمفيد في دين ودنيا المهم أن يكون نافعا الإنسان في هذا الموسم موسم الصيف يجعل نصيبا من يومه قسطا من يومه للاستجمام وللراحه لا مانع ولكن ليجعل أيضا نصيبا من يومه لربه عز وجل لذكر الله عز وجل لقراءة القرآن وهكذا أو أن يشارك مثلا في هذه العطلة لماذا لا أيها الأحبة أن يشارك في مجالس العلم يبحث في بلادنا والحمد لله المساجد كثيرة وفيها تعطى الدروس تفسير القرآن الحديث الفقه يذهب يبحث عن هذه المجالس ويجلس ويستفيد أو يبحث عن حلق القرآن يعمل على تدبر ايات الله عز وجل وليس من اللازم أن تكون هذه الحلق في المساجد بل قد تكون في البيت نعم تكون في البيت بين أفراد الأسرة يجتمع فيها أفراد العائلة الواحدة يتدارسون فيما بينهم كتاب الله عز وجل تجمع كهذا جمع كهذا ايها الاحبه هو جمع فاضل جمع مرحوم جمع خير روضه من رياض الجنه هكذا يصنع الاب يجعل نصيبا من يومه للجلوس مع ابنائه وزوجته ثم يتدارسون كتاب الله ما المانع ايها الاحبه بل هو المطلوب وهو المرغوب فيه ولنختار لأنفسنا في هذه العطلة وهذه نقطة مهمة جدا نختار لأنفسنا ولأبنائنا رفقاء الخير الناس الأخيار نبحث عن الناس الأخيار ونبتعد عن قرناء السوء الذين يزينون لك الباطل ويزينون لك المنكر ويدعونك إلى الخلاعة ويدعونك إلى الفجور ويدعونك إلى التعري وخلع الحجاب يدعونك إلى السهر وإن كان خاليا من المحرمات أيها الأحبة السهر إن السهر مخالفة للفطرة في حقيقة الأمر ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد صلاة العشاء إلا إذا كان لأمر ضروري وفيه ضرر عليك في العاجل والاجل اما اذا ترتب على هذا السهر اضاعه للاوقات واضاعه لصلاه الفجر في بعض الاحيان كما يحصل مع كثير من الناس او تفريط في واجب من الواجبات كانت المصيبه اكبر والطامه اعظم اسال الله العافيه ثم هناك نقطه اخرى وهو ما نراه من تساهل الآباء والأمهات في العطل مع أبنائهم وعدم الالتفات إليهم لا يهتمون بأبنائهم الأب الذي يسمح لأولاده ذكورا أو إناثا بالخروج متى يشاءون ومع من يريدون يسهرون إلى الفجر وينامون أكثر النهار ويصاحبون أهل السوء ويهاتفون أهل الشر وهو لا يبالي هل لهذا الرجل من غيرة على أبنائه؟ أين الشعور هؤلاء بالمسؤولية مسؤولية تربية أبنائهم وحفظهم وإصلاحهم وتنشئتهم على الطاعة وعبادة الله عز وجل أين هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول كل مولود يولد على الفطرة الله عز وجل زرع فيه هذه الفطره هذه الغريزه ان يكون موحدا لربه عز وجل هيئه لهذا الامر كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اذا اذا طرا تغيير على هذه الفطره وانحرف الولد فاللوم يعود إلى درجة ما يعود إلى الأب والأم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته يسأل عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أيضا فأين الشعور بالمسؤولية ايها الأحبة انا اسالكم هل نحن قمنا بتربيه ابنائنا على البر والتقوى كما ينبغي سؤال موجه الى كل واحد منا والجواب عندكم هل نحن قمنا بتربيه ابنائنا كما يرام ان الجواب على هذه الاسئله ما ترونه من احوال ابنائكم في الشارع في الخارج تاملوا في احوال ابنائكم كيف هي معاملتهم لكم ولغير المسلمين ولربهم عز وجل الجواب ما ترونه من أحوال ابنائكم وما تسمعون من العجائب والغرائب وهذا كله نتيجة ماذا؟ إهدار الأوقات الثمينة إضاعة الأوقات الثمينة الأب أيها الأحبة وهذا هو الواقع تأملوا في هذا الواقع الأب يضيع أوقاته أين يضيع أوقاته في المقاهي طيلة اليوم والأم تضيع أوقاتها أمام التلفاز والابن يتخبط في الإجرام والبنت في أحضان العشاق وهكذا هذا هو حال المسلمين اليوم هذه حقيقة حقيقة مرة ولكن هذا الذي نعيشه هذا هو الذي نعيشه اليوم من أوضاع المسلمين إلا من رحم الله عز وجل أقول لكم إخواني وأخواتي هذه الحياة أنفاس قليلة إنما هي أنفاس إذا انتهت هذه الأنفاس انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل انقطعت انتهت ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم الذين ملأوا الدنيا طاعة وعبادة لله عز وجل ومع ذلك كانوا يتمنون مواصلة العبادة بعد الموت سبحان الله قيل للجنيد رحمه الله عليه وهو يصلي عند النزع تصوروا هذه المساله يصلي عند الموت عند سكرات الموت والروح تخرج يصلي فقيل له الان اتصلي الان قال الان تطوى صحيفتي الان فهو اراد أن يكون آخر عمله ماذا هذه الصلاة لعل الله عز وجل يجعل هذه الصلاة في ميزان حسناته يوم القيامة ودخلوا على أحدهم وهو يموت في سكارات الموت وكان صائما فقالوا له اشرب قليلا من الماء قليلا من اشرب قليلا من... قال حتى تغرب الشمس لا يريد أن يقطع على نفسه هذه العبادة هو صائم ويريد ان يبقى على صومه الى اخر لحظه وايضا بكى احد الصالحين فسئل عن سبب بكائه فقال يصوم الصائمين ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم يتحسر على هذه المساله انه بعد قليل سيذهب الى ربه وبالتالي يمنع من حضور وشهود الصلاه مع المصلين والصيام مع الصائمين لهذه الدرجة كانوا مهتمين بالوقت هؤلاء الاخيار فالمخذول أيها الاحبه من ضيع وقته وأنفق أنفاسه فيما لا يعود عليه بالخير ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويا لها من وصية يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ترك ما لا يعود عليك بالخير في الدنيا والآخر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أيها الأخ وأيتها الأخت الاجازه الصيفية فرصة في حقيقه الامر لا تعوض من العمر فاحرص على استغلالها لصالح نفسك ولا تلتفت إلى أكثر الناس وما هم فيه من الغفله الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يضلوك عن سبيل الله لا تلتفت إلى هؤلاء وماذا يصنعون اهتم بأمرك وتشبت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات فرب الشتاء والخريف هو رب الربيع ورب, ورب الصيف ولك لك في سلفنا الصالح وحرصهم على الأوقات أسوة حسنة تأملوا في أوضاعهم وكيف كان لما قيل لأحد العلماء قف أكلمك قال أوقف الشمس اولا قف أكلمك قال أوقف الشمس اولا إن أوقاتهم حقيقة كانت مرتبة محجوزة لماذا؟ لأعمال الخير لذكر الله لقراءة القرآن للتواصل فيما بينهم لزيارة الأقارب وهكذا أوقاتهم كانت لهذه المسائل لعبادة الله عز وجل فليس لهم وقت للقيل والقال والكلام الفارخ ليس لهم وقت للجلوس في المقاهي الساعات طوال بعضهم يجلس من مبتدا النهار من بداية النهار إلى آخر النهر وهو في المقهى جالس هذا هو ضياع الوقت وهذا هو الذي يتحصر يوم القيامة أما هؤلاء الأخيار رتبوا أوقاتهم وحقيقة أختم بكلام نفيس لابن القيم رحمة الله عليه يقول إضاعة الوقت أشد من الموت إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله ودار الآخر والموت يقطعك من الدنيا وأهلها يقول هو اشد ما نتيجة ضياع الوقت أنك في انقطاع عن ربك عز وجل أما غاية الموت أنك تركت هذه الدنيا وذهبت إلى ربك عز وجل اللهم تب على التائبين واغفر ذنب المذنبين واقضي الدين عن المدينين اللهم اشف مرض المسلمين وارحم موت المسلمين اللهم ارحم امهاتنا وابائنا اللهم ارحم الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوم ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم احمل مسلمين الحفاة